جَعَلْنَا عَلَى صُورٍ مَصْفُوفَةٍ وَجَعَلْنَاهُمْ بحور عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّقْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحَقَّقْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَكْتَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كل مرئ بما كسب رمين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتمون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على رَأَى يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ مِنَّا كُنَّا نَطِيقُ من نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَائِنٍ وَلَا مَجْنُونَ أَمْ يَقُونُونَ شَاعِرٌ لَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقم ولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غني شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون أم عندهم خسائر ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله كسفا من السماء ساكطا يقولوا سحاب مركبون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصرون وإن للذين ظلموا عذابا وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا دُونَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ لا يعلمون أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا مُّهِينًا وَإِنَّ